وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مطربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة